أعوذ ب ان ل ل ه م الشيطان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه, وآتيناه من الكنوز ما إ ن مفاتحه لتنوء ب ا ل ع ص ب ة اولي ا ل ق و ة اذ قال له قومه لا تفرح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 و َ أ َ ص ْ ب َ ح َ الذين ََِّ تمنوا َََ مكانه َََُ ب ِ ا ل أ َ م ْ س ِ يقولون َََُُ ي ق ُ ويك ل ُ و و ن َََ ان َ الله َّ يبسط َُُْ الرزق َِّْ لمن َِْ يشاء ََُ من ِْ عباده َِِِ ويقدر ََُِْ لولا ََْ أ َ م ان الله َُّ علينا َََْ لخسف ََََ بنا َِ ويك ََ انه َُ لا َ يفلح ُُِْ الكافرون ََُِْ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 ربي ع ل م من جاء بالهدى و م ن ه و في ع ل ا ل م ب ي ن و م ا كنت ترجو أن ترجو ي ل ق ى إ ل ي ك ا ل ك ت ا ب إ ل ا رحمة من ربك من ف ل ا ت ك و م ا ل ل ك ا ف ر ي ن و ل ا يصدن موسوعه النابلسي وادع للعلوم ر ن ل ا تدع ع ا ل ل ل ه ا آخر ل ا إ ل ه إلا هو ك لفضيله ا ل ا وجهه له الحكم و إ ل ي ه ترجعون